هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الحليم العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحليم الحليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد هو الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الصاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف ما المقصيط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي بديع الباقي الوا